کنیو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 ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون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 وتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم وسعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن اجئتهم لا لينقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطمع الله ولا قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يسخفنك الذين لا يوقنون